ويمحو ذنبه ويرفع درجته أبد من نور علم أن هذا الشهر جعله الله مطيئ لأوليائه أن يقربهم ولأعدائه أن يبعدهم جعله الله مطيئ لأقوام يكون لهم حجة ولأقوام يكون عليهم حجة جعله الله مطيئ لأقوام يستعملهم ربهم في العمل الصالح ولأقوام تزداد عليهم التبعات وتقوم عليهم الحجج ويدنون عياذا بالله من النار لا بد من هذا الأمر الثاني إذا دنى الشهر يكثر العبد من الاستغفار حتى يكون مهيئا ولا يبدأ بالصوم حتى يثبت في حديث عمار نهى عن صيام يوم الشك حتى لا يكون غير رمضان مثل رمضان لا يكون غير رمضان مثل رمضان فإذا أقبل الشهر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 يبدأ بما يطيق بما يقدر عليه يؤخر السحور يعجل الفطر يبره والديه يصدق بشيء يسير يقوم شيئا من الليل يقرأ أجزاء من القرآن هم يتدرج حتى لا يصيبه السآمة والملل في آخر, في آخر الشهر يجعل بين عينيه أنه لا يدري يدرك رمضان الذي يليه أو حتى لا يدري سيتم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 والله جل وعلا تستدر نعمته جبرائيل يقول لو رأيتني يا محمد وأنا أضع الطينة أدس الطينة في فم فرعون مخافة أن يقول كلمة يستدر بها رحمة الله إذن ثمت كلمات يستدر بها رحمة الله كان يقول القائل اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الأمل اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن العين هذا ينطوي على معنى عظيم كم من إنسان يسعى في مطلوب فيبيت كيف يناله والله لو علم أن الأمر تدبر في الملكوت الأعلى لسهل عليه الأمر فما أعظم دلائل رحمة الله بك كما مر معنا في دروس أخر أن يوفقك الله جل وعلا للطاعة وأن تعلم أن شربة الماء لا تستطيع أن تمتنع عنها إن لم يوفقك الله وأن الدنيا لو عرضت عليك في نهاي رمضان أو في ليلة تستطيع أن تحجم عنها إن زهدك الله جل وعلا فيها